Bismillah al rahim Pani przewodnicząca! Panie هو Panie komisarzu! Panie komisarzu! Panie komisarzu! Panie komisarzu! Panie komisarzu! Panie komisarzu! Panie بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف 122. وقالوا مجنون 123. العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش الكبرى قبلهم قوم فرعون و رسول كريم أن وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا فَاعْتَزِنُونَ فَدَعَى رَبَّهُ أَنَّ هَا قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعم Słyszeliśmy o tym, آخرين powiedzieliśmy wcześniej, ونا وما نحن به شرير فاتو بأباء صادقين أهم خير أم قوم تبعيه والذين فيه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 121. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله شجره الزقوم طعام اثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون ان شجره الزقوم طعام اثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحنين وضوه فعتدوه إلى سواي ثم صبوا فوق رأسه من عذاب ذق العزيز إن هذا ما المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 123. ووقاهم عذاب الجحيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الم. 119. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب لفضيله الدكتور